قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يعصوا لَا نَعصِي لِلَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من باسمهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لَمْ يَدْخُلُوهَا غَيْرُهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَ أَصْحَابَ النَّارِ قَالُوا بَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ هَؤُلَاءَ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا وكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار باب الجنه ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ